Thank you. لو نهدى حبه ومن اول وديت نتربى لو نهدى حبه من سيبش من حاجه تستخبى لو نهدى حبه ومن اول وديت نتربى لو نهدى حبه من سيبش من حاجه تستخبى لو نهدى حبه واللوم ده من باب المحاب الـ between اثو الـ اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم الـ between اثو الـ اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم <تصفيق> احنا اللي غبّسنا بطبق واحد سماء العتاب واللوم ده من باب المحاب